50 languages. في <ترجمة> <أربعة وثلاثون> <سؤال> <34. مشوكم> في القطار من <مشوكم> <مشوكم> <بيرلين نسا> هذا القار برلين هل هذا هو القطار إلى برلين مشكر الس زر متى يغادر القطار متى يغادر القطار مشؤكر السدووا برلين زسرر متى يصل القطار إلى برلين متى يصل القطار إلى برلين؟ يَمُقْ أُمُصْ سِبْلَغْقِبَ اسمح هل يمكن أن أمر؟ اسمح لي هل يمكن أن أمر؟ يَنَغُو يَاغُو مُطْ سِبْر أعتقد أن هذا مكاني أعتقد أن هذا مكاني يَنَغُو يَاغُو سَسِتْ سِبْ أُتِس اعتقد ان حضرتك تجلس في مكاني اعتقد ان حضرتك تجلس في مكاني وزشتشين بليتشت فاجونر تداشي اين النوم اين عربة النوم وزشتشين بليتشت فاجونر عربه النوم في آخر القطار عربه النوم في اخر القطار واقون ريستورانتر تدي مشوكم حشكه الطعام في المقدمة؟ واين عربه في المقدمه هتشغره غوليبم سشيتشيما ايمكنني ان انام تحت ايمكنني ان انام تحت <تصفيق> ازفا غور غوليبم سشيشيما خوشتا ايمكنني أن في الوسط ايمكنني ان انام في الوسط <تصفيق> اشغغ غوليبم سشيشيما خوشتا ايمكنني ان انام فوق أَيُمْكِنُنِي أَنْ أَنَامْ فوق سَدِيوَا قَرَعْ لِغوَ غُنَابْ قَمْ متى نصل إلى الحدود؟ متى نصل إلى الحدود؟ برلين ناس غوغوم ست فاديس واختو كم يدوم السفر إلى برلين؟ كم يدوم السفر؟ إلى برلين مش أكر قاقوزة؟ هل القطار متأخر؟ هل القطار متأخر؟ وزجان غورة ويقى هل عندكم شيء للقراءة؟ هل عندكم شيء للقراءة؟ مش زغورة شبشن يا وشيشن بلايشنو شتا هل توجد هنا أشياء للأك والشررب؟ هل توجد هناشياء للأكل والشرب سحتم سقاوش ختم من فضلك هل تقييفني الساعة سابعة صباح؟ من فضلك هل تقدمني الساع السابعة صباحا؟